بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْقُمْ تُمْقَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلَ اللَّهُ مِنَ نبي فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِنَّ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشَوْا وَمَضَى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 لَتَسْتَوُوا عَلَى ظْهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونِ عَمَّةَ رَبِّكُمْ إذَا سَتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقْلِبُونَ وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفاق بالبنين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 أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّا, وإنا على آفارهم مهتدون كَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قبلك فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُثْرِفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُثْرِفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعض سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس متة واحدة لجعل لمن يكفر بروحمان لجعل لمن يكفر بروحمان لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرور عليها يتكئون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصْدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِينِ وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُم أَن نَّكُم فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تُهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنھُم تقيمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك باللبيء وحي إليك إنك على صراط مستقيم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 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مَثَلًا مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 هذا صراط مستقيم ولا يصدن لكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتم بالحكمة وليُبين لَكُمْ وليُبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 قال إنكم ما كثون ونادوا يا مالك ليقفي علينا رب قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أمرا فإن لا مبرمون أم يحسبون أم يحسبون أن لا نسمع صراخهم ونجواهم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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا الله فأن لا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون